إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرة الحرام ولا الهدي ولا القلاءد. وَلِلْقَائِدِ وَلَاءٌ مِّنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ إنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإفم والعدوان واتقوا الله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 والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسكا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 طر في مخمصة غير متجان في الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟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 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ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 وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل<-لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب الله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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل ك للمؤمنون، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وبعثنا منه مثني عشر نقيبا.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 لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد غل سوا السبيل وبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تَزَالُ تطالعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بِإِذْنِهِ ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذَكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 بارينا وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داخلون.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 فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قَالَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئلا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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه واسله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 أَمَنْتَ بِمَنْ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أحكم بينهم أو أعرب عنهم وإن تعرب عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنزل الله ولا تَتَّبِعْ اللَّهُ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 أكون بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفترون.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 يتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم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 الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعك حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمٌ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ 118. وفيه من يشاء والله واسع عليم 119. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا تتخذوا الذين وَاتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وانتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 وَلَا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فَرْنَا عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عِبْدٍ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 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرَّسُولُ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته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 التواريخ والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقٌ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ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 لا تَنجِدنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَنجِدنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى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 إن الله لا يحب المعتدين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنصَابِ وَالْأَزْلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمٍ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكيذ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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفوا الله عنها والله وفور حليم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 أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَلَّ إذا اهتديتم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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم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 لا نشتري به ثمنا ولم كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فَإِنُّهُ ثِرَ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِثْمًا فَأَخَرَانِ يَكُومَا نِمَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءَ فَيُقُسِ مَا نِبِلَ ايون كون سمان بالله لا شهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنا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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم مذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أتيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا تكلم الناس وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني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 فهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فَقَالَ الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبيد. وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه